ayyuha alladhi there الذين اناخوا في الكتاب لفي ا waa on mm -hmm. وَتِغْرَارَ يَوْمَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَنَسْجَلُهُم مُّذَاعِبَاتٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِينَ يَبْذِلُونَ إِنَّ اللَّهَ ثَمِينٌ عَلِيمٌ هَلْ مِنْ ان من كالنكم مريض او على سفن سعدت من ايام اخرى والان z ذَٰلِكَ وَلِي كَذِبٌ m mm -hmm. need mm -hmm. نؤثر رجومكم والخذن اشد من النقر ولا تقاتلوا امنا للذل مسجد الحرام حثا يقاتلكم فيه فإن وَمُطْعِمُونَ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ رَأَيْنَا تَهَاوَى فَإِنَّ اللَّهَ غَافُورٌ رَحِيمٌ وَالْقَافِلُونَ حَ لَن تَكُونَ سَتَسْمُو لَن يَحْتَاجَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَذُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَذَى عَلَيْكُمْ وَاسْتَوْمُوا هُدًى لِّلَّذِينَ اهْتَدَوْا إِنَّهُ مِن اذن امنتم ثم تمكنتم تعالوا العمرة الى الحج ومن فمن سيرا من الهدن ان لم يجب تطيا سلامتي اي जीवा शरण just a uh, na सस्ती اِذَا قُضِيَتْ الله كَمَا تَذَكَّرُكُمْ حسنات وسل اخرت حسناته لَن تَجِدَ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ذُلِقُوم وإذا تولى لن تعاف في فيها ويملك الح سمو بالله تاخرت موجهننا والذي ومن الناس من تعلّم أُذِ <تصفيق> بِالْغَيْرِ nalizina